فَنَفِي أُذُنِهِ وَقُرَمٌ فَبَشِرْهُ بِعذابٍ أليمٍ إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصالحاتِ لَهُم جَنَّاتٌ نعيمٌ خالدين فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواص أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما أن فنبتنا فيها من كل زوج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 من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الم تروا أن الله سخى لكم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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 تموت إن الله عليم خبير.